ڈلیم من ام منهم تصد تم وكثير منهم م وعرف ما بلوت رسالته والله يعصمك من النار قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَسْتُمْ عَلَى شَيْءٍ حَتَّى تَقُومَ التُّرَاةُ إِنْ جِئْنَا مَا أُنْزِلَ إليكم وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ أَنْزَلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ مَنْ آمَن نَبِيل ج وَدِيِّآخِيل وَعمِلَ الصَالح فَلَا خَوفُ الن لَهِم وَل قُ قده en خو نه فريقا كله وفريقا يقتلون وحسبوا ألا تكون فتنة فعنوا وصموا ثم وَلَئِن سَمَّعَهُ لَمَعْصَمٌ كَثِيرٌ مِنْهُمْ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ تالدین کال می مسیح مکالی مسیح ہو سوبیشر علا بدو گا کئی عش بل پاک ان جَنَّ انْ نُومَ الْمُشْرِكِ بِاللَّهِ فَانْقَضِ حَرَّ وَمَا اللَّهُ عَلَيْكَ بِجَنَّتَ وَ قد كفر الله وَإِنْ لَمْ يَنْتَغُوا عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ أَفَلَا يَتُوبُونَ إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم ما المسيح مل گر پین پین مول سم گرو الله غفور سميع العليم قل ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا Lord. تَرَاکَثِيرًا مِنْهُمْ مَكَائِنَ الَّذِينَ كَفَوْا لَمْ فِي سَمَاءٍ كَمَا دَمَتْ لَنُغُم أَنفُسُهُمْ أَن العذاب هم خالدون صدق الله